بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضلل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم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 والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنام مثوى لهم وكان من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجت كاهلكناهم اهلكناهم فلا ناصر لهم افمن كان من ربه كمن زين له سوء عمله, سوء عمله واتبعوا عمله مثل الجنة التي وانهار من لبن لم يتغير وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فينا من كل الثمرات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 إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمن وتبتقوا يؤتكم أدوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضواركم